بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على النات يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون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 ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا عَلَيْهِ عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل أَرَأْنَا عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ قُلْ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ فِي عِلِّيٍّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مث وفي ذلك فليتنافس المتنافسون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 وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لظالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراضي بل كفار ما كانوا يفعلون